أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الكر فيها بسم الله نجرها ومرساها إن ربي لغفورا ورحيم ويتجري بهم في نوج كالذبار ونابار غيب وكان في نعذر يا بنيا كمانا ولا تقم مع الكافرين قال فآبوا إلى جبلي يعصمني من الماء قال لا عاصر ليوم نمر الله إلا مرحيم فحار بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ونعي ماءك ويا سماء وغيظ الماء وقضي لما وستوت على الجودي وقيل بجر للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن نبني من أهلي وإن وعدك الحق وانت أحكم الحاكمين قال يا نوح انه ليس منهلك إنه عمل غير صالح فلا تفعل مما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكم من الخاترين قيل يا نوط اهبط منا وبركات عليك وعلى أمم منا معك وأمم تنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب مريم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا إن الهاقلة للمتقين وإلى عاب نخاهم أودا قال يا قوم الله ما لكم من غيره إنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجر لنجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توموا اليه يرسل السماء عليكم مبرارا ويجدكم قوه لا قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا لبينة وما نحن بتالك آلاتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا عرض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء من تشركون من دونه. ثم لا إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ من إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تبروا له شيئا إن ربي على كل شيء حفير ولما جاء مرن نجيناه دول الذين آمنوا معه مما ونجيناهم من عذاب غريض وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسلا واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لأنتوا يوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى تمود أخاهم صالحا قال يا قوم عبد الله ما لكم من الله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 قال يا قوم أرأيته إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فلا تزيدوني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذلوها تاكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فأقروها فقال تمسعوا في داركم ثلاثه ايام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء منا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمه منا ومن خزي يومئذ ان ربك هو القوي العزيز واخذ الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديارهم جافلين كان لم يغنوا فيها الا ان ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا قال سلام فما لبث عن جاء بعجل حنيذ فلما لأى أيديهم لا تصل إليه ناكلهم وأوجة منهم خيثة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم وامرأته قائمة فضحكت بشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتا أعززت قالت يا ويلتا أعيد وأنا وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتأذرين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم اهل البيت إنه حميد مجيد فَلَمَّا ذَهَبَ عَن إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْمَلَأُ يُجَادِلُونَهُ فِي قَوْمِ لُوطٍ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ نَّوَاهٌ مُّنِيبٌ يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ من ربك وَإِنَّهُمْ إِلَائِجِهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ ولَمَّا جَاءَتْ رُسُلُ لُوطٍ شِيئَ بِهِمْ وَضَاقَتْ بِهِمُ الْبَلْدَةُ وَقَالَ هَذَا يَوْمُ النَّصِيبِ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يَهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْهُ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ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 قال لون لي بكم قوة نواوي إلى غكم شديد قالوا يا لوط إنا بصر ربك أن يصلوا إليك فأترم أهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جامرنا جعلنا عليها تافلها وامطرنا عليها حِجَارَةً من سجين مندود مُسَوَّمَةً عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد ثم بحمد الله تسجيل الثالث والشديد بصوت الاخ عضو الثنائية عشر حصري من تضييات تعال من